Thank you. قال الندى يرن إلى الروح الحبيب، روح الذي حمل الأمانة والقبائل تستجيب، ناديته بتلهه في الندى. لهو في الشوق يضني وجيبني يا محمد طال النذا ابو محمد طال النذا ومن دعا <بك لا يخيل> كعبة العصماء كم أشتاق يا رب الزيارة لمرابع كانت لهادي أمتي يوما ديارة للكعبة العصماء كم أشتاق يا رب يا رو كانت لهادي أمتي امتي يوما ديراب لديت اتهروف لديت اتهروف والشوق في قلبي وجدي أبو محمد قال النبأ أبو محمد قال النبأ أبلي صلاتك في جوار محمد فيها طوف في منان بالزمزم بالحطين طهر بالحرم الشانين زب بالحطب طهر بالحرام الشريف ناديته بتلهو في ناديته بتلهو في والشوق في قلبي وجيب محمد طال النداء أمحمد طال النداء ومن